سورة الإسراء من صلاة التهجد من الحرم النبوي لعام 1406 للهجرة بصوت عبدالله الزاحم رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنبيه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا تتخذوا من دوني وكيلا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 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها بحف عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من يهدي الله فهو المهتدئ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم اجعلنا له جهنم يصلىها مذنوما مجحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر أكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا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 ومن قُتِلَ مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرق في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ووقوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ووقوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير أحسن تأويلا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 وَلا تج مع الله هْ آخََبَة قافجَهن النَّمََومَم مدحور أفَ أصَكمُ رَبّكم بالالبَنينَ والخَدَ منِن المنائكَتِنة إنكمْ لاقول نَقوللا إ أفَأَصفَكمُ رّك بالبَنينَ والدخَدَ منِ الملائكَةِناةً إنكمْ قولوا نَقلا عظم وقد صرضفنا في هذا القرآن ذكر وما يزيدهم إلا نفر كل كان وَقد زرضفنا في هذا القرآن ذكر ومازيدهم إلا أنك كل كان مع آح كل كان في الأرض لاائكة كل كان مع آ كما يقولون إذا بتغ إ العج س سبحانَهُم وَوتعاانعََّ يقول نع علو... فصف رَّك بالِبَلينَ وَتخَدَ منِن المكَدينة إنِكم قول نَقوللافَأَصَكمْ رَبّك بالبَنينَ وقد تّفنا في هذا القرآن يتذكر وما يزيدهم إلا نكرا كل كان وَقد تّفنا في هذا القرآن يتذكر وما يزيدهم إلا نك كل كان مع آح كل كان في الأظم لاائك كل كان مع آ كما يقولون إ تغ إ العج تميلة. سبحانه وتعالى عما يقولون عدوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض من فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه لتسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدباله النفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا قُذ كيف ض الأمث فَضلّ فلاَا يستطيعون سبي أظ كيف ضلك الأمثَال فَضلّ فلاَا يستطيعون سبي وَقالوا أيذا ك عضهُ ررفة آِ لم بروطُون خلق جديدةقلقون حجارة أو حديدًا أو قلق منما يكبُ فييقذوركم فسيقولون ما يعدوننا فَيَقُولُونَ مَنْ يُعِذُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ هَوْتَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثُمَّ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُونَ لَئِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَهُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعزدكم وما أرسلناك عليهم حفيظا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد قضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود, داود زبورا الذي جعمت منن دونه فلا ييمكونَ تَشقعك وَلا تَح فلا يش لا يفلا ييمكونَ تشقَك وَلا تتحويلا ولائِك الذي يجعونَ يبون إى رّهمم التيلة أيّهم أأَق وَرجُونَ حمهم وَقافون عَذاب إن عذابَ رِك كان مححضور وإ قية إ نحن محلبها قبل يوم فييامة يّبها عذاب شدة كان ذلك في الكتاب مكة كان ذلك في الكتاب المصورة وما منعنا أن نت بالآيات إ أن كذب به الأولون وأاتنا تموتقد الصة فضوبها وما نّ بالآيات إ دقفاء ش وإذْ قُل لإ ََّ حاطر الناس وما ج النظغ التي أرينكَ إ فِدلة للِنَّات والشجرة المَلعونكَ في القرآن وَونخَكهم فماَا يزيدهم إلا تغيع فما ييديدهم إ طينارا وَإِذْ قُلنا للمالِكَ تسون آدم خَسجد إلا إبللي تَ فَا أسدون منن قققين قال أرأيتك هذا الذي ترمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأختنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجرب عليهم بخيرك ورجدك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفاج ربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر تبتغوا من قضله إنه كان بكم رحيما وإذا مستكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البتر أعرضتم كان الإنسان كفورا أَفَأم ثمُم أي يَختِفَ بِكم جانببللي أو يُرسن عليهكم حاصبا ثم لا تجد لَك وفيلَ أَمْ أم ثمُ أي عيدكم فيهداررةة وقرط يُسن عليهكم قاصِبًا من الذحلا يضيقَكْ بماكبرْثُم ثمُ لا تجدوا ثم لا تجدوا لكم عليهنا به تَاء ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وارغطناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تغضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يسرؤون كتابهم ولا يظلمون بسيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإنْكدون لا ييفونك عن الذي أو حينا إليك لتفتر عليهنا غييرهُ وَإذا التيخذوك خليلا ولونا أنم تبتنا كقدكْ تتك إليه شيء قليلا إذا لا أذقنا كفرق الحياتة وظرق المماتة م لا تجد لك عليهنا نصير وإنْكدونون يستف الزونك من الأرض يُوقوك منها وَإِذ ال لا يلبثونقناافك إنا قليلا.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 وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وجهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا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 ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا نصيرا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وولقد صّفنا للنات في هذا القرآن من كلمة وقد صّفنا للنات في هذا القرآال من كلمة من كل مثل كأب أكثر الناسنا كخورور وقالول النؤم لك حتى تفجر لنا من الأرضيمبوع أو تتكون لك جنة من نخيلوعن ب تتفجر الأنها ررحنا لها تفجاء.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 وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث, أبعث الله رجلا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئني لننزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل, قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما نواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا, أو يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجل الناريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشة الإمتاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى وليسا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بطائر وإني لأظنك يا مؤني لأظنك يا فرعون مثبورا فعراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه من معه جميعا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 إن الذين أوت العلم من قبله إذا يثلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان, ربنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الله قل الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجه ب صناتك ولا تخافت بها ووبغبين ذلك سبي وقل الحمد للله الذي لم ييتخذ د ولم يكلله شكون في المنلك ولم ولم يكلله شيءكم في المنلك وقالق كل شيء وقل الحمد للله الذي لم ييتخذ ولد ولم يكله وقل الحمد للله الذي لم ييتخذ د ولم يكلله شكم في الملك ووقق وقل الحمد لله الذي وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يقل له شريكا في الملك ولم يكن له ولي يمنا ووكبر تكبيرا الحمد لله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد